ولدت حروفي في ليلة عيد على سطور مزجاه أقصوصة جعلت حروفها مرصعة بتهنئة أبت إلا أن تصل إليكن صديقاتي نسمات الحب الذي نرجو ظلاله وثوب الفرح الذي نرتديه كلما تلاقينا والشوق الذي أنهكت كن به ثم أقاومه بدعوات خفية تكفي لتجعلني أبتسم بعنق كزبرجد أنتن استطعت أن أحظى به لأصير منه قلادة ثمينة أتباها بها كل عام وحلو الحديث يجمعنا كل عام وأنتن بخير